ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البواد جهنم يفلونها وبيس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركمون إِلَّا النَّارِ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْنَةَ فِيهِ ولا خلال. الله الذي خلق في البحر گری وسخر لكم سے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُخْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ مولہ مِنَ النَّاتِ اب چیڑ فَإِنَّهُ می ومن عطاني فإنك وفور رحيم ربنا إني أسكنت من زريتي بوادي غير بي زرعين عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل فئدة من الناس فهمْ وَرزُقُهُم مَِ السَّمَواتِلَعَمُم يَشكرون رَبَّنا إِكَ تَعلملَمُ م نُخفيِي وَم نُؤِم وَماَا يَغْف على اللهَّهِ مِ شَيْ إِ ف لَوْض وَل في, في السَّم الحمد للہ الذي وهب على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتي ربنا وتقبل دعاء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 سیادی نبنا فیم الذين دین و فَسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ لَمْثَالًا فَأَقْبَلَ مَكْرُهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ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 سیم کے چری سلیال مہ ہو چل